بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غاكر الزلب وقابل الثوب شديد عصاب بالصور لا إله إلا الله إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يقرب كتقلبهم بالبلاد كذبت قبلهم أرم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويهنون به ويؤمنون به ويستغبون للذين آمنوا ربنا وتعس كل شيء الرحمه والعلم فاغفر للذين كابوا واستبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأجعلهم جنات عزل مذنك وعسهم ومن طبح من آبائهم وأزواجهم ودو الدنيات إنك أنت العزيز الحكيم وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَا تَقِيَ السَّيِّئَاتِ أَوْ مَنْ يَسْقَطَ رَشِينَهُ وَدَارِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ لَا تَفْرُونَ دُونَ لَمْحَتُ اللَّهِ أَضْرَبُ مِنْ لَمْحِهِمْ إذ تدعون إلى الظلمان فتفكرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بجلوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذاتوا بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرط فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء بفقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مسبصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الثر جاكد العرش ملك الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاقة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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاغمين ما للظالمين من حليم ولا شفيع يطاع يعلم خارائنة الأعين وما كث في الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ يَعْرُفُونَ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ نَصِيرًا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبزينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فهعون وهامان وطارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق عندنا قالوا اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وَمَنْ سَيِّئَ الْمَسَارِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْعُوا لِي آخُ مُوسَى وَلِيَدْعُ رَبُّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متجبر لا يؤمن يوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فسعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقترون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبزي ما في الصببكم وإن يتكاذبا فعليه كذبه وإن يتصادقا يصدتم بعض الذي يعزكم إن الله لا يهدي من هو مسرق كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظالمين في الأرض فمن ينصر ما من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى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 وَمَا اللَّهُ مُنَزِّلُهُ إِلَّا الْحَقَّ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَرْقَى عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادَى يَوْمَ تُبْلَى الْمَجَرَّاتُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما دلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا همت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تسعون يا همان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطرع إلى إله الموتى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما تيد فرعون إلا في السباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة السنية متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجدى إلا مثلنا ومن عمل صالحا من ذكر أو غنفا وهو مؤمن فَأُنَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُحْلَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهَأَ قَوْمٌ مَاذِي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ مَجَاسِ وَتَدْعُونَ لِيَ إِلَٰهًا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 وَأَنَّا رَدَدْنَا مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَنكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَهْوَ قَوْلُ أَمْرٍ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء عذاب أم النار أرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقوب عفاء للذين استكبروا وإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزمة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تأت فيهم رسلهم بالبينات قالوا بلا قالوا كذو وما ضار كاتبين إلا في ظلم. إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقِرَّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب تصدر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وتذبشك حنز ربك بالعشي والإذكار إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اتَّبَعُوا ظَنَّهُمْ وَهُمْ يَجْحَدُونَ كَذَّبَ عِبَادِ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن مأثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعنوا الصابحات ولا المسيب قليلا مما تتذكرون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 الله الذي فعل لهم الليل لتسكنوا فيه والمهار مبقرا إن الله لبير فضل على الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم صالح كل شيء لا إلا هو لا إله إلا هو فعلم ما تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يبحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وقل وركم فأحبون كان صوركم ورثتكم من الطيبات ذلك من الله رضكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو تدعوه مخلصين له السبيل الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البيناس ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم ثم منكم من قصير ثم من, من على قصير ثم يخرجكم فسلا ثم يخرجكم فسلا ثم ينزله عشدهم. ثُمَّ لَتُغْرُبُنَّ أَشَدُّ فُرُوجًا مّا تَقُولُونَ خَامِنكُم مَّن يَتَوَكَّأُ مِن قَدَرٍ وَلَتُذْكَرُنَّ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هو الذي يحيي والميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى إلى الذين يجادلون فيه آيات الله أما يفرحون الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون يذل الاضلال في اعناقهم والسلاسل تسحبون يذل الاضلال في اعناقهم والسلاسل تسحبون إِلَّا حَمْدًا مِمَّنْ مَرَّسِرُونَ ثُمَّ إِلَى اللَّهِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَحِسْبُهُنَّ إِلَى اللَّهِ قَالُوا ضلوا عمنا بَلْ عَمَّنْ هَذَا الَّذِي نَكُنْ نَجْرُونَ قَدْرَ شَيْءٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون اتخذوا أبواب جام خالدين فيها فبعتمت والمتكبرين اصبح إن وعد الله حقا فإما نبينك بعض الذين عدهم أو نتوسينك فإلينا وَلَقَدْ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام بتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَسْفَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ خُوَةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَشِّبُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَشْمُرُ صُلُوهُ بِالْذِينَ تُسَرِّحُ بِمَا عَادُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْتِئُونَ فَلَمَّا رَأُوا بَعْسَ لَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ آمَنَ النَّاسُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَتَجَنَّبُوا جَمِيعَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَسْيَرُوا إِلَّا بِإِيمَانِهِمْ دَمًا وَعَرَقًا وَبَحْنَدٍ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ قَلَّصَتْ عِزَّهُ وَقَصَرَ رُمَالًا لِلْكَافِرُونَ